جزا امعن دربي موجنات عدن تجري من تحتيم الانهر خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعث ما في القبور